Allah anika wa banati hamika wa banati hamika wa banati أن يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك